أمانة كبيرة ومسؤولية عظيمة كلمة اما ان تكون الكلمة تطيبة واما ان تكون الكلمة خبيثة كلمة فالمؤمن الصادق لا يحتقر كلمة من الكلمات كلمة ما اخطر الكلمة كلمة الله محمد القران السنه الصحابه الامه العباده الرياء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 وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد فحياكم الله جميعا أيها الاخوه والأخوات ولازلنا مع محمد صلى الله عليه وسلم مع هذه الكلمة الجميلة ومع هذا الاسم الشريف مع رسول الله عليه الصلاة والسلام قلت أعلم أنك تحب رسول الله وأعلم أنك يا أختاه تحبين رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن أيها الأحبة إن للحب مقتضيات كريمة واضحة يجب علينا أن نقف عليها ليعلم كل محب فينا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليقف على درجة حبه الصادقة لرسول الله عليه الصلاة والسلام فالله تبارك وتعالى يقول قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله نعم من يدعي حب النبي ولم يفد من هديه فسفاهة وهراء فالحب أول شرطه وفروضه إن كان صدقا طاعة ووفاء أول علامات هذه المحبة أو أول مقتضياتها الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم قال تعالى وإذ اخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمه ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم واخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين فمحمد صلى الله عليه وسلم هو الإمام الأعظم الذي لو وجد في أي مصر وعصر لوجب على أهل الأرض جميعا أن يؤمنوا به صلى الله عليه وسلم وأن ينصروه وأن يتبعوه وأن يعزروه وأن يوقروه ففي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار فشعار المؤمن السمع والطاعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وامتثال وأمره واجتناب نهيه وهذا هو المقتضى الثاني ومن أعظم المقتضيات قال تبارك وتعالى وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا أيها المحب, أيها المحب لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حبك الصادق أن تمتثل أمر النبي الحبيب وأن تشتنب نهيه وأن تقف عند الحدود التي حدها لك صلى الله عليه وسلم من يطع الرسول فقد أطاع الله وأطيع الله وأطيع الرسول واحذروا فإنما توليت فإنما على رسولنا البلاغ المبين فعلم بأن طاعتك للنبي طاعة للرب العلي وأعلم بأن معصيتك للنبي معصية للرب العلي قال جل جلاله من يطع الرسول فقد أطاع الله نعم فشعار المؤمن فوق أي أرض وتحت أي سماء السمع والطاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم بلا تردد أو انحراف قال جل وعلا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 المؤمنة شعارها السمع الطاعة وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله امرا أن يكون لهم الخيره من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا ومن مختضيات الحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن تصدق رسول الله في كل ما بلغ عن الله جل وعلا لأنه معصوم في كل ما يبلغه عن ربه تبارك وتعالى قال الله عز وجل والنجم إذا هوى ما ظل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى وقال جل وعلا ولو تقول علينا بعض الاقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين ثم منكم من أحد عنه حاجزين بل وفي صحيحي في مسند الإمام أحمد ومستدرك الحاكم بسند صحيح من حديث عبد الله بن عمر أن ملائكة جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم فقال بعضهم إن لصاحبكم هذا مثلا فاضربوا له مثلا فقال بعضهم إنه نائم وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان قالوا مثله كمثل رجل بنى دارا وجعل فيها مأدبة وبعث داعية فمن أجاب الداعية دخل الدار وأكل من المأدبة ومن لم يجب الداعية لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدبة قالوا أولوها له يفقهها قال بعضهم إنه نائم وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان قالوا الدار الجنة والداعي محمد صلى الله عليه وسلم فمن أطاع محمدا فقد أطاع الله، ومن عصى محمدا فقد عصى الله، ومحمد فرق بين الناس. وفي صحيح البخاري من حديث أبي ريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبا. قالوا ما يأبى رسول الله. قال من أطاعني دخل الجنة، من عصاني فقد أبا. فالمؤمن مطيع للنبي مصدق لكل ما يبلغه به عن ربه تبارك وتعالى. لأنه لا ينطق عن الهوى أقول في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام أحمد في مسنده والامام الحاكم في مستدركه من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد حفظه كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد حفظه فنهتني قريش وقالوا رسول الله بشر يتكلم في الغضب والرضا قال فأمسكت عن الكتابة وذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأشار النبي إلى فمه الطاهر المبارك وقال أكتب, أكتب فوالذي نفسي بيده ما خرج مني إلا الحق والله ما أخبر النبي بشيء إلا وقع بمثل ما أخبر به الصادق المصدوق الذي لا تقع الهوى قديما وفي واقعنا المعاصر بل وسيقع ما سيقع في الأيام المقبلة بين هذه الساعة مثل ما أخبر من لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم ولو توقفت مع هذا نحتاجنا والله إلى حلقات متواصلة فمن الذي من الذي أخبر محمدا صلى الله عليه وسلم بأن الأعصاب التي تتأثر بالبرد والحر لا تجد إلا في الجلد فقط من الذي أخبره بذلك من أربعة عشر قرنه إنه ربه تبارك وتعالى لم يقل ربنا وما ينطق عن الهوى قرأ النبي على البشرية كلها قول الله جل وعلا إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب ولقد أخبر الصادق الذي لا ينطق عن الهوى أن الموجة موجة البحار والأنهار بسطحه المائل يشتت الضوء الذي ينعكس عليه ليكون خلفه ظلاما في ظلام أخبر محمد بهذه الحقيقة العلمية من 14 قرنا أو يزيد حينما قرأ على البشرية كلها قول الله تبارك وتعالى أوك ظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج هذا لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور إلى آخر هذه الأخبار التي أخبر عنها الصادق الذي لا تقع عن الهوى نعم بل وقال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم حديث أبي هريرة سنفان من أهل النار لم أرهما, لم أرهما رجال معهم صياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلنا الجنة ولا يجدنا ريحها وإن ريحها يوجد من مسيرة كذا وكذا ثمة من شيء أخبر به الصادق إلا وقع بمثل ما أخبر وإلا سيقع بمثل ما أخبر لأنه لا ينفق عن الهوى فهو مبلغ عن الله تبارك وتعالى فمن مقتضيات الحب أن مصدق رسول الله والله لو صدقناه لم تهد كل مشاكلنا لو صدقناه أطعناه لو صدقناه امتثلنا امره واجتنبنا نهيه وقفنا عند حدوده وعلمنا انه الصادق المصدوق الذي لا انطق عن الهوى المبلغ عن ربه تبارك وتعالى من المقتضيات ايضا مقتضيات حبنا لرسول الله عليه الصلاة والسلام ان نحبه حبا يفوق حبنا لأولادنا وانوالنا بل وانفسنا بين جوانبنا نعم قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح الصحيحين من حديث انس لو من وحدكم حتى اكون احب الي من والده وولده والناس اجمعين بل رواه البخاري من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن عمر قال لا انت أحب الي من كل شيء إلا من نفسي يا رسول الله قال لا يا عمر لا يا عمر حتى اكون احب اليك من نفسك فقال عمر والذي نفسي بيده لا انت احب الي من نفسي يا رسول الله قال الان يا عمر اي قد كمل ايمانك يا عمر وقد يلتبس الحديث على بعض أحبابنا وأخواتنا كيف غير عمر رأيه في التوي واللحظة بهذه السرعة ومن أبدع ما قرأته في هذا ما قاله الإمام الخطبي رحمه الله قال حب الإنسان لنفسه طبع وحب الإنسان غيره اختيار بتوسط الأسباب ولم يرد النبي من عمر حب الطبع إذ لا سبيل إلى قلب الطباع عما جبلت عليه وإنما طلب منه حب الاختيار بتوسط الأسباب فلما نظر عمر في الأسباب وجد النبي صلى الله عليه وسلم كان سبب نجاته من النار وكان سبب نجاته من الاستمرار على الكفر حينئذ قال لرسول الله لانت أحب, لأنت أحب إلي من نفسي يا رسول الله فهل تحب رسول الله حبا يفوق حبك لولدك أسمعك أو كاني اسمعك تقول نعم وكاني أسمعك يا اختي تقولين نعم تدبروا مني هذا لو أن ولدك استيقظ في ليلة من أليف الساعة الرابعة قبل الفجر وقال يا أبي يا أبي أو يا أمة يا أمة أو نادت عليك مراتك وقالت يا أبا فلن استيقظ ولدك مريض وحرارته مرتفعة فاستيقظت من نومك ووضعت ولدك في صدرك وذهبت إلى أبعد أو إلى أقرب طبيب وهذا رحمة تؤجر عليها ثم أتيت بالدواء لولدك وعدت إلى البيت وبعد وقت قليل تسمع المؤذن بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي عليك حي على الصلاة حي على الفلاح الصلاة خير من النوم أنا أقول يا أخي أيها المحب هل تكون استجابتك لنداء رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأمره كاستجابتك لنداء ولدك ولأمره أيها المحب أصدق في محبتك لرسول الله عليه الصلاه والسلام ومن مقتضيات المحبة أن تذب عن سنته وعن شريعته وأن تبلغ دعوته بكل ما أتيت قال الله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني أنا ومن اتبعني قال ابن القيم ولا يكون الرجل من أتباعه صلى الله عليه وسلم حقا حتى يدعو إلى ما دع إليه النبي على بصيره وهو القائل كما في الصحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمر بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ومن كذب علي متعمدا فليتبوى مقده من النار وفي الصحيح مسلم من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا نقص ذلك من أجورهم شيئا ومن د لضلال كان عليه من الإثم مثل آثان من تبع لا نقص ذلك من آثانهم شيئا ومن الأدب معه صلى الله عليه وسلم والحق له أن نرفع صوتنا عليه وألا ننادي عليه باسمه المجرد كما لن ينادي عليه ربنا تبارك تعالى باسمه المجرد يا أيها الذين أمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين غضون أصواتهم عند رسول الله وولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم وأختم الحلقة بهذا المقطب الجميل أن تجعل لنفسك وردا يوميا للصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو القائل كما في الصحيح مسلم حديث عبد الله بن عمر إذا سمعتم المؤذن وأذن فقولوا مثل ما ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة ثم سلوا الله لي الوسيله فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون انا هو فمن سأل الله لي الوسيله حلت له شفاعة يوم القيامة سل الله الوسيلة لرسول الله وأكثر من الصلاة والسلام عليه والله أسأل أن يحشرنا معه وفي زمرته وتحت لوائه بحبنا له وإن قصرت أعمالنا فهو القائل عليه الصلاة والسلام المرء مع من أحب وأنا أشهد الله أننا جميعا نحب رسول الله ونحب ابا بكر وعمر وعثمان وعلي وجميع أصحاب الحديد النبي ونسأل الله أن يحشرنا معهم بحبنا لهم وإن قصرت أعمالنا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلمه الكلمه كلمة. الكلمه الكلمه الكلمه الكلمه الكلمه الكلمه تكون الكلمه الكلمه الكلمه الكلمه تكون الكلمه الكلمه فالمؤمن الصادق لا يحتقر الكلمه من الكلمات كلمة. ما أخطر الكلمه الكلمه الله محمد الق...